ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد